بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عدده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما ينذر بأسا شديدا من لكله ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ناتفين فيه أبدا وينبع الذين قالوا اتخذوا الله وهدا ما لهم به من علم ولا بآبا كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ لَّسَدَعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا مَن آمَنَ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أجبا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ تِينَ سَلَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وإِنَّا لَجَاعِبُونَ مَا عَلَيْهَا طَيْدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَطْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَحِيمِ كَالُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أول فتية إلى الكهف فطالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشبا فضربنا على آبانهم في الكهف سنين عبدا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَصْدَقُ مَا ذُكُرُوا أَمْ ذَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَمَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ كَانُوا قِدَّةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَضِينَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِلَى حِينٍ ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها ا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قول اتفقوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا <تصفيق>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 وتحسبهم أيقاظ والنهوض ونُقلِّمُهم ذات الشمال وذات الشمال وكلبهم باتق الراعي بالوصيد وكلبهم باتق الراعي بالوصيد لو ان الله تعالى لهم لَوَلَيْسَ مِنْهُمْ بِرَأْيٍ وَلَمْ لِرَسْمِهِمْ مُرْبَعٌ وتذلك بعتناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو ضعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعتوا أحدكم بورقكم هادي إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورثٍ مهدي إلى المدينة فلينظر أيها أَنْكَ طَعَمَ فَلْيَأْتَكُم بِرِدٍ مِنْهُ وَلِيَتَلَصَّفُ وَلَا يُشْرِعَ نَبِيُّمْ أَحَدًا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيزوكم فيه إلا فيهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ويب فيها سرية نازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين ولقوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم فلقوهم ويقولون خمسة وَيَقُولُونَ قَمْتَكُمْ عَنَّا جِسُمْ On the AMC إن الذين آمنوا فَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّخْلَةِ وجعلنا بينهما عَلَيْنِ مِنْهُ رَبِّ إِن كَانَ هَذَا عَبْدِي صَالِحًا فَاجْعَلْهُ مِنْ وَرَثَةِ رَحْمَتِكَ وَأَرْسِلْ عَلَيْهِ رِيحًا صَرْصَرًا فَأَصْبَحَ حَمِيمًا وَتَذَاقَ الطَّعْمَ نَضْرَةً فقال للرحيم وهو يحاوره أنا لمن كذل واعذرك راء ودخل جنته وهو غاضب لنفسه قال ما أظن أن ديد نادي قال ما أظن أن ديد نادي da uh -huh. طاوية وهي طاوية على أروجها ويقول يا ليتني لك أشرك بربي أحزان ولم تكن لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتقرا هم لك الولاية في الله الحق منالك ولا يكن لله الحب هو قيل فواهم رقاب فوردن امه لحيات الدنيا كذا ان انزل من السماء فتقلبوا فتقلبوا من درس ما اوسعها حجنا تذكروا الياء وكان الله على كل شيء قدرا المال ونبني زينه خلات الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا وقربا وَقَيِّهَ وَالْبَاطِئَاتِ الصَّارِحَاتِ وَقَيٌّ إِنْ ذَرَفْتَ كَسَوًا وَقَيٌّ أَلَمَّا وَيَوْمَ تُزْهِرُ الْكَبَدُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَالِتَةً وَحَاشَ شَرُّهُمْ فَمَن نُّغَادِرُهُ أَحَدًا وَعِظَ عَلَى رَبِّكَ فَأَلْقِ إِنَّكُمْ كَمَا قَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَّجْعَلَ لَكُم مَّرْعَدًا وَقُطِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويل فتانا لها هنكتا للا يغادر خطيرة ولا كثيرة إلا أحصارا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَقَالُوا إِنَّ لَنَا آلهَتَكُمْ نَسْجُدُ لَهَا فَسَجَدُوا إِلَّا كَثِيرٌ مِنْ تَجَالِسِهِمْ فَتَقَاعُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ أَفَتَسْتَهْزِئُونَ وَتُحِدِّيَةً أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَمَنْ لَكُمْ عَدُوٌّ بَكْتَ لِوَاضِنَ مَذَلَّ ما أَشْهَدُ مِنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْعَمُ لِنَفْسِنَّ وَمَا كُنْتُ مُتَشَهِّدًا لِمُضِلِّنَ عَهُدًا وَمَا كُنْتُ مُتَشَهِّدًا لِمُضِلِّنَ ويوم يقولنا دمشوا كافيا الذين دعمتم فدعمهم فلم يستجيبوا لهم ودعمهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا أجلهم موزقا ورأى المجرمون النار ورحموا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها نصرفا ولقد قبرتنا فيها ذا القرآن للناس من كل مثل وكانت من شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنون وما فلعنات أن يؤمنوا بآيات ربهم وما فلعنات أن يؤمنوا ما نغتل المغسدين إلا مبشرين ومنذرين وما نغتل المغسدين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحبوا الحق واستضروا آياته ولا هم ومن أظلم ممن ذكر في آيات ربه فأعط عنها ونسيها قد تمت يساء إنا جعلنا على قلوبهم أجنفا أن وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يمتدون إذا أبدا وربك الغطور ذو الرحمة لن يؤاخذهم بما كتبون عجل لهم العذاب بشبهم نوع لن يجدوا من بل لهم نوعين يجدون دونه لونا، وتلك القضاء أهلنا لم لا غلا، وتلك القضاء أهلنا لم لا غلا، وجعلنا لهم بهم وَإِذْ تُوَلّونَ الدّارَ فَكَأَنَّ لَا أَحْرَفَ حَتَّى أَنْغَمَ عَلَى الرَّحْمَنِ أَمْ أَنْ يَرْغَبَا فَلَمَّا دَاهَظَ نَجْمٌ عَلَيْنَا مَا لِيَرْحُمُ كَمَا افْتَرَضَ تَلِينًا فِي الْبَحْرِ سَاءَ فَلَمَّا جَاءَ فَاقَاهُ فَتَامُ آلِنَا غَزَا وَمُرَادِفًا إِنَّنِي لَذِي الْحُكْمِ فَكُن لِي ذِي الْحُكْمِ أَنَسِينِي لِلشَيْخِ أَمْرًا أَنْثُرَ وَاِثْرَ لَنِينًا فِي الْبَطْنِ عَلَلا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا قال لهم موتا هل أستدعك على أن تعلمك من ملعين فرشدا قال إنك لن تستطيع معي قبرا وكيف تصبر على أن تحق به قبرا أغلت تجدني إن إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تراكذني لما نسيت ولا تروحقني من أنبي لا شيء إما قال لق لقدي لا شيء إما قال ألا أقول لك إنك لا تستطيع أن يصدر قال إن تألك عن لا مؤتنى لمن يعذوا ثم قولا قف حتى اذا اتيا غلق يدي استقم ما بذنا فادوا اي يضيفهما فوجد فيها لذراا يريد ان ينقص فاقام قال لم شئت لست قد عليك اجرا قال هذا فراق بني وبيلك فأنزئك بتأويل ما لن تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمسافين يعملون في البحر وكان وراءهم الملك فأردت أن أعيبها أما التسينة فكانت لمتازين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يكفل كل تسينة رصدا وأما الغلام فكان أبواه فَكَانَ أَبَوَا مُؤْمِنًا لِفَطْرِهِ لَئِن يُهْقِمُوا يَا لَنَا وَقُطَا فَأَرْجُنَا أَنْ يُغِرَّ لَهُمَا وَقْتُهُمَا طُرًّا مِنْ مُذَكَّاتٍ وَرَخْرُقٍ وَأَنَّ الْمُبْتَئَ فَأَوْضِحَ أَنَّ جداهما رضهما غير من ذكاء ورب ربهنا وأم الجذاء وكان لعلان يتي به في المدينة وكان لعلان يتي به في المدينة وكان أحدهم منهما فَذَكَرَ كِتَابَهُ عَلَى رَأْسِ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ خَضْرَاءَ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا لَنَا قَرْنِي إِنَّمَا أَنْتَ عَذِبٌ وَإِنَّ أن أن مَا تَسْعَدُ فِيهِ الْحُسْنَى قَالَ إِنَّمَا مَن مَنْ كَانَ مُسْتَعِذًا نُصِبَ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى فَلَهُ كُنُوزُ وَنَنُونُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا إِسْرَاءً ثُمَّ أَسْفَرَتْ بِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِنَا مَعْتَبَرًا كَذَلِكَ وَقَدْ رَحْطْنَا بِمَا لَنَيْنُهُ غُبَارًا ثُمَّ رَدَّعْنَاهُ سَدًّا فَإِذَا بَغَى وَبَيْنَ السَّفِينِ وَجَدَ مِنْهُمْ مَن آمَنَ وَمَن لَّا يُؤْمِنَ يَشْقَوْنَ خُلُودًا قُلْ يَرَاكَ الظَّالِمِينَ إِنَّ يَتُوبُونَ وَمَجْدُونٌ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ يَتُوبُونَ وَمَجْدُونٌ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ على أَن جعل بيننا وبينهم سدى قال ما نتكني فيه ربي فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة إن جعل بينكم وبينهم عذاب أتوني تقر الحبيب حتى إذا وبين الصدق في قلبه حتى إذا لعلنا ونقال أتوني أفرج علينا غضبها. فالطرعوا أن يظهروا وما اتضعوا له لقبا قال هذا رحمه له ربي فإذا جاء وعن ربي جعله ذكاء وكان وعن ربي حقا وَسَيَعْلَمُونَ عَمَّ يَنذِرُهُمُ الْعَذَابُ وَيَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي الْبَحْرِ وَنُشِقَتِ الصُّخُورُ وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي غَفْلَةٍ إِنَّ الْعِبْرَةَ وَكَ نَارَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَفْتَدُوا عِبَادَ اللَّهِ مِنْ عَذَابٍ نُورٍ أَمْ بِغَيْرِهِ كَذَلِكَ الْكَافِرُونَ فحبقت أعمالنا نقيم لهم يوم القيامة وذنّ ذلك جزاء جهنم بلا كفر ذلك جزاء جهنم بلا كفر وذقوا آياته وشريه سوا إن الذين هم كانت لَمْ جنات كانت لهم جنات جردا في الكلام خالدين فيها عَنْهَا يبرون عنها حرها قل لو كان البحر لذا ذلك لها بربي لنفذ البحر لنفذ البحر لَذَكَرْنَا الْغَضْبَ وَلَوْ جِئْنَا بِأَسْلِمَةٍ لَجَدَّارٌ وَلِلَّهِ مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحَارِبُنِ وَلِلَّهِ مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحَارِبُنِ يَا أَنَا مَا لَهُمْ إِلَّا مُؤَمِّنٌ وَعِدَةٌ أَنَا مَا لَهُمْ إِلَّا فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لِغَاضِبٍ فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لِغَاضِبٍ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا قَارِحًا فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لِغَاضِبٍ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا يَا إِذَا نَادَى رَبُّهُ